الباء الذين يتعلم دينهم ما يتلقى في كل واحد من الرجال والنساء عليه فقه دينه علي يتعلم ما لا يشاهم هذا واجب لانك مخلوق لعباده الله ولا طريق الى معرفه العباده ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم ما تلقى في الدين فالواجب على المكلفين جميعا ان ما يتعلم ما لا يشاهم جهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل اللهم انفعنا بما علمتنا <تصفيق> وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم وبعده فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وأن ينفعنا بما نسمع ونقول إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة والأخوات وكنا قد تحدثنا في درس سابق عن بعض مسائل الصلاة وذكرنا بعض المسائل التي ذكر أهل العلم بأنها مكروهة وذكرنا الخلاف هل هذه مكروهة أم لا على تفاصيل وتفصيلات وتفريعات لألا تكون كافية بما يناسب بالوقت الذي قد خصص لهذا البرنامج ولألا نكمل بعض المسائل التي ذكرها بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن, يصنع أن يفعلها حالة الصلاة ومن المسائل التي ذكر أهل العلم هو مسألة عد الآي هي مسألة عد الآي فهل للإنسان أن يعد الآيات مثل أن يحب أن يقرأ أو, أو يعد التسبيحات فإذا كان يريد أن يركع فيقول سبحان ربي العظيم ويعد بأصبعه أو كان في صلاة الكسوف يكبر سبعة في الركع الأولى وخمسة في الركع الثانية هل يعد بأصبعه أم لا جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الآي في الصلاة ولكن هذا الحديث ضعيف ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وأحسن شيء في الباب ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده وفي رواية بيمينه وهذا الحديث ضعيف فإن في سندها تفرد محمد بن قدامة ومحمد بن قدامة لا يصح تفرده في هذا ولهذا فالذي يظهر أن أصح الروايات في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده فكونه كان في صلاة أو خارج الصلاة كل ذلك يدل على الجواز وقد كان بعض السلف كأبي عبد الرحمن السلامي والحسن البصري وغيرهما كانوا يرون لا بأس بعد الآي في الصرات وهذا يدل على جوازه ومما يدل على جوازه أيضا ما رواه أهل السنن من حديث سليمان بن يسار أن كان أمير مكة يصلي بنا فكان إذا يقول فحزرنا قيامه فركوعه قدر عشر تسبيحات قال ثم فقال في آخر الحديث قال أبو هريرة إن هذا لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وجد دلال قوله وحزرنا وهذا الحزر لا يتأتى إلا في الغالب بمساعدة الأصابع وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الركعتين الأولين من الظهر قدرى ثلاثين آية وهذا لا يتأتى إلا مع في الغالب مع نوع حزر وعد ولا هذا لا حرج إن شاء الله أن يعد الإنسان بأصابعه او بقلبه كل ذلك جاء والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا الفتح على الإمام ما معنى الفتح على الإمام؟ يعني أن, أن يفتح على الإمام فإذا ارتج الإمام في القراءة أو غيره فإنه يفتح على إمامه والفتح على إمامه الأنواع الأمر الأول أن يفتح على إمامه في أمر ركن في ركن سواء كان هذا الركن قولي أو فعلي القول مثل الفاتحة فإذا أخطأ الإمام ولحن لحنا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة فإن الراجح والله علم أنه يجب عليه أن يفتح على الإمام وهذا مذهب جماهيره للعلم إذا كان ذلك ركنا قولية وهو مذهب مالك والشافع وأحمد خلاف لأبي حنيفة لأنه لا يرى وجوب الفاتحة إلا في ركعتين فإذا كان قد غرأ في بيض ذلك فإنه يرى أن ذلك مباح والراجع أنه إذا كان في الفاتحة فإنه يجب عليه أن يفتح على إمامه الحالة الثانية أن يفتح على إمامه إذا ارتج الإمام في ركن مثل أن يكون وقام والواجب أن يجلس او جلس والواجب أن يقوم فإن المسلم يجب عليه أن يبين على إمامه لاجل أن لا يختلف عليه الصلاة لقول صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه وهذا من الاختلاف حينما يعلمون أنه أخطى ويطلب منهم المساعدة فيخطئ في ذلك بعض الناس حينما لم يفتح على إمامه والصورة الثالثة الفتح على الإمام في قراءة ليست واجبة مثل أن يقرأ بعد صورة الفاتحة صورة فإن الحنابلة والمالكية قالوا إن الفتحة على الإمام في غير الفاتحة من القراءة جائز ماذا قالوا؟ قالوا جائز وذهب الشافع رحمه الله وهو أيضا مذهب أبي حنيفة لأن أبي حنيفة يرى أنه لا فرق بين الفاتحة وغيرها وذهب الشافع رحمه الله إلى أن الفتحة على الإمام إن كان في قراءة غير الفاتحة فإن ذلك مستحب ولعل هذا أقرب فقد روى, صل... قد روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم قال لكعب ابن أبي بن كعب أكنت صليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تفتح عليه وهذا يدل على أنه ينبغي له أن يفتح عليه ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وهذا يدل على الأمر ولا فرق بين أن يكون الفتح بالقراءة أو غيره ولكن الخلاف إنما هو بالاستحبابي او الوجوب وعلى هذا فالراجح وماذا بالشافر رحمه الله إلى أن الفتح على الإمام في قراءة ليست واجبة أن ذلك مستحب لحديث ابن مسعود رضي الله عنه انما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ومن المسائل أيضا أنه يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة وقد جاء عند أهل السنني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا, أقتلوا, الأسودين, في أقتلوا الأسودين في الصلاة والمقصود بالأسودين هما الحية والعقرب وهذا الحديث إسناده جيد وهذا الحديث إسناده جيد فإنه يرويه ضمضم ابن جوس عن أبي هريرة وإسناده لا بأس به وقد صحاه غير واحد من أهل العلم إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان هذا الحركة إذا كانت كثيرة من غير ضرورة ولا تفريقا بينهما يعني ما بركع ثاني ولا تفريق بينهما فإنها مبطلة للصلاة ولو سهوى هذا منذ بالحنابلة قالوا فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق أن ذلك تبطل الصلاة ولو كان عن سهو يعني ولو سهى قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة كما في الصحيح من عديث ابن مسعود وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس والحركة الخارجة عن الصلاة هي من أفعال الناس وليست من العبادة فقالوا إن ذلك مبطلة والراجح والله أعلم أن ذلك إن كان عن عمد فإن الصلاة مبطلة ولو كان يريد أن يقتل الحي والعقرب. إذا كان ذلك طويلا بحيث بدأ يلاحقها بحيث من رآه يظن أنه خارج الصلاة فإن صلاته باطلة لأنه فعل ذلك متعمدا الثاني أنه إذا فعل حركة بسيطة بحيث انحرف عن القبلة فإن الصلاة باطلة لأنه فعل ذلك متعمدا وهو يعلم أنه في الصلاة الحالة الثالثة أن يفعل ذلك ساهيا وصورتها فيما لو سلم الإمام ولم يكمل صلاته فتحرك المأموم فهذه الحركة ولو طال من غير ضرورة ومن غير تفريق فإن الصلاة صحية خلافا للحنابلة فإن الصلاة صحية خلافا للحنابلة ومما يدل على ذلك ما روه مسلم في صحيح من حديث عمران بن حسين في قصة ذي الخويصرة حينما قال صلينا صلاة الظهر ثلاث ركعات ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بيته ثم أخبر فخرج يجر إزاره ثم أكمل بهم ركعه فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك فخرج من المسجد ثم ذهب إلى بيته وقد حل بعض ثيابه ثم خرج فهذا كل حركة ويدل ذلك على أن هذه الحركة وإن كثرت لكن هذه الإطالة لمصلحة الصلاة ولهذا كان الحديث لمصلحة الصلاة لا حرج كما في قصة أيضا ذي اليدين فإنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي عريرة أقصرت الصلاة أم نسيت قال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت وهذا كلام لمصلحة الصلاة فلا حرج إن شاء الله والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ولكن إذا طال الفصل جدا فإنه تبطر الصلاة فالبطلان هنا لأجل الإطالة الفصل ولا لأجل الحركة لاجل إطالة الفصل أما الحنابل فيقون لاجل الحركة وأما الإطالة فهي شيء آخر فهم يرون البطنان من وجهين إن أطال الفصل أو طالت الحركة والراجح أن إطالة الحركة ولم يطل الفصل لا حرج في ذلك إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة والله أعلم كما في قصة ذي اليدين وكما في صاحي مسلم من حديث عمران بن حسين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وأما إذا ناب المصلي شيئا في صلاته عفواً. وأما إذا ناب المصلي شيء في صلاته فإذا الم... كان رجلا فإنه يسبح وإذا كان امرأة فإنها تصفق لقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء والتصفيق للنساء في رواية إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال والتصفق النساء وهذا يدل على أن المرأة إذا نابه شيء في صلاتها فإنها تصفق وبعض الفقهاء كالحنابلة قالوا تصفق بظهر كفها مع باطن الأخرى هكذا والراجح أن ذلك كله جائز ولكنهم قالوا هكذا لأجل أن لا يكون هناك فيه نوع من الطرب وغير ذلك وأنا أقول انظروا إلى ورع الفقه رحمهم الله ولو أفتى بعضها للعلم هذا الأمر لاجل عدم وجود طرب أو غير ذلك أو أن المرأة ربما بتصفيقها كذا صوت غير الصوت أليس كذلك؟ فمنعوا بعض الفقه منع أن تصفق براحتيها. لأن هذا الصوت له أثر من حيث طرى به فأقول الراجح والله أعلم جوازه أن تصفق المرأة سواء بظهر كفها مع باطنه أو بكفيها كما قال بعض الفقهاء أو بباطن راحتها بالراحة الاخرى كل ذلك جائز لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العمومي في المقال وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الفقه رحمهم الله كانوا يتورعون من إقدام النساء على مخالطة الرجال او على الدخول في أتون مجالس الرجال وحتى لا يقع في ذلك إغراء وغير ذلك ولكن نقول ومع ذلك بس لأجل أن يعلم الإخوة المشاهدون والمشاهدات أن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض الفقهاء أراد شيئا فإن الإطلاق أصل قائم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعطينا دلالة على أن ما يريده بعض بعض المغرضين من استلال بعض الكلمات التي تأتي من هنا او هناك من كلام بعض الفقهاء أن ذلك لا يسعفهم لأنهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم سدا منيعا في ضد أي انفتاح أو غير ذلك مما يريده المغرضون والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أن تميلوا ميلا عظيما وعلى هذا فإن المرأة تصفق قال بعض الفقهاء فإن سبحت إذا كان زوجها يصلي بها أو بعض محارمة يصلي بها وليس ثمة أجانب فلو سبحت جائز فلو سبحت فجائز ولكن خاصة إذا لم يستطع المصلي أن يفقه شيئا من صلاته فلو صفقت وهو لا يدريه ربما قام وتصفق وربما جلس فلو قالت بعض الآيات مثل مثل الرجل التي يستطيع أن يبين له ذلك فيقال واركعوا مع الراكعين فهو آية فهذه آية فلا حرج وسوف يأتي إن شاء الله في هذه المسائل في مسألة الكلام على في الصلاة من المسائل أيها الإخوة والأخوات هو البصاق في المسجد أو البصاق في الصلاة فإن البصاق في الصلاة على أنواع أولا أن يبسق تلقى وجه وهو يصلي أو يبسق عن يمينه فإن ذلك محرم إذا كان في الصلاة فإن ذلك محرم لقول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسق عن فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ما دام هو يصلي ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك ولكن عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة وعلى هذا فلا يجوز أن يبصق الإنسان تلقى وجهه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى نخاعة في قبلة المسجد فجعل يحكها ويقول أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه فإن الله قبل وجه أحدكم إذا كان يصلي وفي حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قبل وجه أحدكم فإذا التفت فإن الله يلتفت عنه او كما قال صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا هذا الحديث وقلنا اسناده جيد وهذا يدل على ماذا على أن الله إذا صلى العبد فإن الله يكون قبل وجهه وهذا اقبال من الله إقبالا يليق بجلال ربي وعظمته وهو مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال أهل السنة والجماعة وقرره أبو العباس بن تيمية في كتابه العظيم العقيدة الوسطية وذكر هذا الحديث في هذا وبين أن هذا القرب قربا يليق بجلاله وعظمته وهو عال على خلقه مستوى على عرشه جل جلاله, جلاله وتقدست أسماؤه هذا القسم الأول وهو أن يستنخع قبل وجهه أثناء الصلاة أو عن يمينه القسم الثاني أن تنخع عن يساله أو تحت قدمه فهذا إن كان يستطيع أن يتنخع بمنديل أو بثوب فإنه ينبغي له أن يصنع ذلك لما جاء في الصحيح أن نبي صلى الله عليه وسلم قال أو يصنع هكذا وبسق بثوبه ثم جعل يحكه بثوبيه وهذا يدل على أنه ينبغي نصنع ذلك فإن كان لا يستطيع فينظر فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز أن يبسق في المسجد لما جاء في الصحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنه. وهذا يدل على أن البصاق في المسجد ولو دفن بعد ذلك أن ذلك محرم وأما ما ذكر بعض الفقهاء كالقاضي عياض أن البصاقة لا بأس به إذا كان يدفنها لأن البصاقة خطيئة ودفنها حسنة ولكن الراجح ومذهب عامة أهل العلم على أن البصاقة في المسجد محرم سواء كان في قبلة المسجد أو في المسجد لقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كأنما كان هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم أههه في حديث في أنس ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء عندما قال في عندما بال الرجل في المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا ان المساجد لم تبنى لهذا إنما المساجد إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن وهذا يدل على ماذا؟ على وجوب تطهير المساجد وقد قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب الحديث عند أبي وان كان بعض الفقهاء قد ضعفه فهذا يدل على أن إذا كان في المسجد لا يجوز وأما إذا كان ليس في المسجد مثل أن يكون خارج المسجد فإنه يدفنها فإنه يبصق تحت قدمه أو عن يساره فيدفنها لقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ولكن عن يساره تحت قدمه فيدفنها والله أعلم وأما إن ابتدرته وأما إن ابتدرته بحيث لا يستطيع أن يجد شيئا يخرجها فإن بعضها للعلم قال إذا كان في المسجد تراب فدفنها لا حرج لتعارض أمرين ما قالوا لأنه لو ابتلعها بعدما خرجت عالما ذاكرا مختارا بطرت صلاته لأن لها جرم فأصبحت مثل الأكل والشرب ولو دفن بصق فدفن فإن هذه كفرة ولكن خطيئة ولكن ولكن كفرت ودفنها ولعل هذا القول قوي وهو إذا كان في المساجد مثل الرمال وأما المساجد تكون في الفرشات فإنه يبصق بثوبه ولا يبصق فإذا سق ذلك عليه فلا حرج أن يخطأ صلاته إذا كانت لها جرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أننا قلنا قل هل ذكرنا أن يصل إنسان إلى سترة؟ على كل حال نحن ذكرنا هذا قلنا على سترة يستحب الإنسان يصلي إلى سترة وقلنا أن هذا مذهب جماهيره للعلم وهو مذهب العم الأربعة وقد نقل بعض من الإجماع على استحبابها والواقع أنه ليس في المسألة إجماع فقد خالف في ذلك أحمد في رواية وكذلك ابن خزيمة وكذلك ابن حبيب من المالكية وكذلك الشوكاني وقالوا أن ذلك واجب والراجح والله تبارك وتعالى أعلم على عدم الوجوب وقلنا أن أقرب دليل على عدم الوجوب م مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله أنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم ينظره ما مر بين يديه وجه الدلالة أن ترك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ السترة كان معروفا عن, عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان كل أمر يفعله الصحابة من غير نكير من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هذا يسميها العلماء السنة إيش؟ التقريرية السنة إيش؟ التقريرية ومن المسائل أيضا أن الدليل على عدم الوجوب أيضا ما جاء في حديث البخاري أنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبلت على حمار أتان بين يدي الناس والرسول الله يصلي بهم إلى غير جدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار بميناء وهذا الحديث قلنا أنه ليس فيه ظاهر دلالة ظاهرة على ترك استقبال سترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع في ميناء أو غيرها الحربة لما جاء في الصحيحين من حديث, أبي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي بالناس والناس وراءه ومن ثم اتخذها الامراء وهذه يدل على انهم كانوا يصنعون ذلك و اما حديث الذي رواه الفضل ابن عباس أن نبي صلى الله عليه السلام صلى إلى غير شيء يستر فهذا الحديث ضعيف لا يفرح به وإن حاول الشيخ أحمد شاكر أن يحسنه في المسند ولكن الحديث ضعيف لأن في سنده الحجاج بن أرطاه والحجاج بن أرطاه هو ضعيف وهو مدلس أيضا فهو مع ضعفه فإنه مدلس وقد جاء أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه السلام صلى إلى غير شيء يستر وهذا أيضا حديث ضعيف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وعلى هذا فالراجح أن السطرة مستحبه لقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء فليصلي إلى سطرة وليدنوا منها ولهذا يستحب للإنسان أن يدنوا من السطرة والدنو من السطرة هو أن يجعل بين سجوده موضع سجوده إلى ممر ممر شات وهذا الأفضل وأما أن يجعل مقدار ما يجعل من موضع قدمي إلى السترة فإن الأفضل أن يجعل ثلاثة أذرع, أن يجعل ثلاثة أذرع. لما جاء عند أهل السنن من حديث بلال أن ابن, عمر سأله أن ابن عمر سأل بلالا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال بين العمودين تلقاء وجهي قال ابن عمر فنظرت فإذا موضع القدمين إلى الجدار ثلاثة أذرع. فهذا يدل على أن ثلاثة أذرع هي الكافية والحنابل رحمهم الله يقولون أن الإنسان إذا مر بين يديه فإنه يمنع سواء وضع الإنسان سترة أو ليس أو لم يضع سترة وهذا أقرب خلافا لبعض أهل العلم فإن بعض أهل العلم قالوا إذا لم يضع سترة فلا يمنع أحدا يمر بين يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من شيء فعراد أحد أن يمر بين يديه ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب بيان الحقوق وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت صلى الله عليه وسلم إذا صلى, أحدكم إذا صلى أحدكم إلى شيء نستره وأراد أحد أن يمر بين يديه قال أهل العلم فإن معنه وأراد أحد أن يمر بين يديه لبيان حقه لبايا حقه وإلا فإن لم يضع فإن له أن يمنعه مقدار حريم القبلة وقول حريم القبلة هو مقدار ثلاثة أذرع وهذا أظهر خلافا لابن القيم رحمه الله ولأن المنع لأجل أن لا تبطل صلاته خاصة إذا كانت امرأة حائض يعني امرأة بالغ أو كلب كما سوف يأتي إن شاء الله تفصيل هذا في آخر الدرس من المسائل أيضا أن الإنسان إذا لم يجد سترة أو ما هي السترة الأفضل الأفضل أن تكون مقدار ثلث ذراع عفوا ثلث ذراع هكذا وهي مثل مؤخرة الرحل فإن الرحل الذي يوضع على الجمل يكون في آخره خشبة أليس كذلك؟ هذا الخشبة يقدرها النووي رحمه الله ثلث ذراع هذا الذراع فثلثها هكذا تقريبا فذلوا الذراع واستدلوا العلماء في ذلك ما جاء في صحيح مسلم الحديث طلح بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضرهم مرة بين يدي ثم لا يضره ما مر بين يدي وهذا يدل على أن الأفضل أن تكون مثل مؤخرة الرحل فإن كانت طويلة لا حرج فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالحربة فتوضع بين يدي وقد ذكر بعض الفقهاء, وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا يستحب له أن ينصب لها نصبا بل يميل يمي يمينا أو يميل عن يساره واستدلوا بما جاء عند الإمام محمد بن حديث الضباعة بنت المقداد بن الأسود عن, أبيه عن أبيها أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى شجرة ولا عمود ولا عود إلا فيجعل الشيء عن عن يساره أو عن يمينه ولا يصمد إليه صمودا وهذا الحديث قواه أبي العباس بن واحتج به في اقتضاء الصلاة المستقيم والذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف والذي يظهر أن الحديث ضعيف والله أعلم ولهذا مما يدل على ضعفه حديث كثيرة منها حديث بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى حدوكم فليصلي تلقاء وجهه فليجعل تلقاء وجهه شيئا والحديث كما سوف يأتي بيانه في سنده كلام طويل وهي مسألة الخط ومما يدل أيضا على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى حدوكم إلى شيء فليصلي إلى سترة وليدنوا منها وهذا يدل على ماذا يدل على أن الإنسان إذا نصبها أو استقبلها لا حرج في ذلك ومما يدل على ذلك قصة عائشة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى وجعل قبلته السريل قالت فاستقبل السرير وأنا معترضة بيني وبينه وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يستقبل الشيء والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف كما ضعفه ابن القيم وغيره والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وعلى هذا فلا حرج أن يستقبل القبلة أو أن يستقبل السطرة ولا يجعلها عن يمينه ولا عن, ولا عن يساره والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وأما إذا لم يجد سطرة وعما إذا لم يجد سترة فإنه يجعل كومة من الرمل مرتفعة يسيرة فإن ذلك أنفع أو يجعل مثلا كوب أو ترمس الماء أو برادة الماء فإنه يفعل فإن لم يجد فهل يخط خطا فهل يخط خطا؟ بعض الفقهاء قال يخط خطا وهو ماذا بحنابلة واستدلوا بما جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء فليجعل تلقاء وجهي شيئا فإن لم يجد فليضع عودا فإن لم يجد فليخط خطا وهذا الحديث في سنده أو مداره على إسماعيل ابن أمية يرويه عن أبي عمر بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما في البلوغ أن الإمام أحمد رحمه الله وابن معين يصححانه, يصححانه وقد شكك كثير من الباحثين في صحة هذا النقل وقد شكك كثير من الباحثين في صحة هذا النقل وإن الإمام, وإن الإمام الشافعي وكذلك البغوي وكذلك ابن عيينة وابن الصلاح ضعفوا هذا الحديث وجعله ابن الصلاح من أقسام المضطرب فإنه ابن الصلاح جعله من أقسام المضطرب والذي أظهر والله وعلم أن الحديث ضعيف أن الحديث ضعيف وبعضهم يقول يجعله على هيئة إيش؟ هلال لأن في بعض الروايات الراوي الذي ذكر هذا جعله على هيئة هلال والذي يظهر والله منه لا يلزم أن يجعله على هيئة هلال ولو جعل شيئا كومة مرتفعة أو قلما يضعه فإن ذلك ينفع إن شاء الله أما الخط الذي أو خط الفرشة فإن هذا لا ينفع والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أنه هل يقطع صلاته شيء أم لا هذه المسألة أيها الأخوة حقيقة أقولها يعني أن من أشكل المسائل في الصلاة أشكل المسائل في الصلاة فأقول والله المستعان ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء فإذا صلى الإنسان فلو مر بين يديه رجل أو امرأة صغيرة أو كبيرة أو كلبا أسودا أو غيرا أو حمار أو غيرا أن ذلك لا تقطع صلاته أن ذلك لا يقطع صلاته والعجيب أيها الأخوة أن الخطابية رحمه الله ذكر في هذه المسألة قال وعليه أكثر أهل العلم يعني ماذا فيه أنه لا يقطع الصلاة شيء والترمذي حينما ذكر حديث إذا صلى أحدكم إلى سترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود حديثه بذر قال والعمل على هذا عند أكثرها العلم فهذه من المسائلة نقل بعضهم أكثرها العلم على القطع ونقل بعضهم أكثرها العلم على أيش على أدم القطع هذا القول الأول واستدلوا بما جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث علي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يقطعوا الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم أو لا يقطع الصلاة شيء والحديث الوالد في هذا لا يصح مرفوعا لا يقطعوا الصلاة شيء لا يصح مرفوعا والصواب وقف على بسعيد الخدري وأما الرب لا يصح وقد حاول الشيخ أحمد شاكر في جامع الترمذي في تحقيقه أن يحسنه لرواية الباغندي ولكن الباغندي ليس من المعروفين في الحديث الحديث التي عليها المدار ولهذا ذكر الإمام رجب في كتابه العظيم شرح العلل أن الاعتماد في الأحاديث إنما هي على الكتب المسندة المشهورة كالبخاري ومسلم وأحمد ومالك والدارمي وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فهذا هي الكتب المعتمد كذلك أيضا السنن الكبرى للبيهقي أما الاعتماد على فوائد تمام أو الديلمي أو الطبراني فإن الطبراني إنما وضع كتابه هذا لبيان الوهم فلهذا ينبغي أن نستفيد من كتاب الطبراني لبيان التفرد أو للمتابعات إذا كان أصله في السنن أو في الصحيحين أو في مسند اليمام أحمد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وعلى هذا فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن حديث لا يقطع الصلاة شيء كلها ضعيفة ولكن هو قول أبي سعيد الخدري والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والقول الثاني هو مذهب الحنابلة فإن الحنابلة قالوا لا يقطع الصلاة إلا الأسود البهيم واستدلوا بحديث أبي ذر فإنه يقطع صلاة والمرأة والحمار والكلب الأسود قال الراوي عبد الرابع بن صامت لأبي إذ ما بال الكلب الأسود من الكلب, الأس... من الكلب الأصفر قال الكلب الأسود شيطان طيب أنا بسأل سؤال الحنابلة يستدلون بهذا الحديث لماذا لم يقول الحما... المرأة تقطع الصلاة والحمار قالوا لأن هذا نسخ فأما المرأة فلما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت شبهتمون بالحمير والكلاب والله لقد كنت مضطجعة على السرير ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل السرير ويصلي إليه فتبدو لي الحاجة فأنسلوا من عندي رجليه يعني من عندي رجليه السرير فهذا جعل الحنابل يقولون أن المرأة لا تقضى الصلاة وأما الحمار فلما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال أقبلت على حمار أتان فمررت بين يدي الصف فقال الحنابلة أن الحمار لا يقطع لهذا الحديث والقول الثالث وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية وهو ماذا بن حزم أن المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة وأما استدلالهم بفعل آئشة رضي الله عنها فإن عائشة رضي الله عنها إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل سترته ماهو آئشة أم السرير؟ السرير. السرير السرير فإن الإنسان إذا صلى مثلا هكذا السرير والإنسان أمامه فإنه يمر بين بين بين السترة بعد السترة ولهذا قال الله ثم لا يضره ما مر بين يدي فعائشة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن بينه وبينها السرير فبالتالي لم تكن عائشة مرة هذا نقطة النقطة الثانية إن مسألة الحديث استدلالهم بأن الحمار لا يقطع الصلاة استدلا بحديث ابن عباس فإن ابن عباس إنما مر بين يدي الصف كما في الرواية وإلا فإن لو مر ابن عباس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السترة لقلنا هكذا يقطع الصلاة لقول ابن عمر كما عند عبد الرزاق بسند حسن سترة الإمام سترة من من خلفه وقد جاء مرفوعا ولا يصح والصواب وقف على ابن عمر سترة الإيمان سترة لمن خلفه ولهذا ابن عباس مر بين يدي الصف وهذا لا يقطع الصلاة لأن مرور الإنسان او المرأة أو الكلب أو الحمار بين يدي الصف ولكنه لم يمر بين يدي الإمام بينه وبين القبلة فإن صلاته صحيحة وعلى هذا فأقول ان مذهب ابن حزم وابن تيمية أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود وهذا اختيار الشيخ عبد العزم باز وشيخنا محمد بن عثيمين والمسألة حقيقة والله أقولها بجد أني وإن كنت أرجح كنت في السابق أرجح حديث أبي ذار لكن يشكل على هذا أن هل هذا قطع يبطل بها الصلاة أم لا فكونه يبطل الصلاة هو مشكل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يمره ما مر بين يديه وقال إذا صلى أحدكم إلى شيء فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبأ فليقاتل فلم يفرق صلى الله عليه وسلم بين امرأة وبين رجل فدل ذلك على أن قطع المقصود به قطع الكمال لا قطع الصحة والمسألة بحاجة إلى تأني والحقيقة أن أقول أنني لم يتبين لي بعد ذلك ولهذا قلت في شرح للبلوغ في المسجد أنه لم يتبين لي هذا المسألة أكثر وأكثر والإنسان أحيانا يا إخوان ربما يرجح قولا وبعد زمن من كذرة البحوث والتأني والتروي ربما يتشكك في هذا الأمر وينبغي لطالب العلم إذا أن يراجع المسائل مرة بعد مرة علّه أن يجد شيئا يخالف ما اختاره ولهذا ليس من علامة قلة الفقه ان ينتقل من قول الى قول فان هذا دلال على النضج العقلي لان الانسان يعتريه ما يعتري الاخرون حال الاجتهاد من ضعف او قوه ونحو ذلك فلعذا اقول والله اعلم ان المسألة انا متوقف فيها والله تبارك وتعالى اعلى و أعلى ومن المسائل أيضا أنه لا حرج للإنسان أن إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية رحمة رحم و... ترحم وهذا إنما يكون ذلك في النافلة لما جاء في صحي البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه وأما في الفرض فجائز ولماذا قلنا جائز نقول لأن كل ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بدليل ومن الدليل الذي يمنع صلاة الإنسان في النفل قائدا فإنه تصح وأما في الفريضة فتبطل وقولنا الأصل الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فما ثبت عنه أنه فعلوا في النفل؟ فإننا نصلي كما فعل ولا فرق في ذلك بين النافلة والفريضة هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ولم نقل باستحباب ذلك لأنه كون لم يفعل ذلك دل على أن الأفضل أن لا يفعل في الفريضة فإن فعل في النافلة دل على جواز ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لعلنا بعد نهاية هذه المسائل ندخل إلى أركان الصلاة ونذكر على عجل لأننا شرحناها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة أولا القيام القيام. ومعنى القيام أن الإنسان يقوم فلا يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام إلا حال قيامه فإن لم يقوم حال تكبيرة الإحرام فإن صلاة لا تصح ومن الأخطاء الذي يفعلها كثير من المصلين إذا جاءوا لممراكع تجده ينحني ثم يكبر أليس كذلك؟ فهذا خطأ ولا صح صلاته لماذا؟ لأن القيام مع القدرة وهو قادر فيجب عليه أن يقوم فيكبر ثم يركع فإن كبر مرة ثانية لتكبيرة الركوع فلا حرج وهو أفضل فيكون تكبيرة الإحرام لا بد منها فإن ركع بعد ذلك من غير تكبير لا حرج لدخول الواجب وهو تكبيرة الركوع مع الركن وهو تكبيرة الإحرام لأن تكبرت الأحرام ركن لما جاء عند الترمذي وأحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتكبير وتحريمها التكبير وقولنا القيام ركن لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المسيح في صلاته أنه قال والله لا أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إذا قمت إلى الصلاة فهذا يدل على وجوب القيام وكذلك قول تعالى وقوم لله قانتين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن الأدلة أيضا ما جاء في صحي البخاري من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا يدل على أن الإنسان يفعل ما أوجب الله عليه على حسب القدرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا هو الركن وأما في النافلة فإنه يجوز لأن النبي صلى, الله صلى, قاعدة, لأن النبي صلى, الله صلى قاعدة ولهذا تقول عائشة أصلى عندما سئلت أصلى رسول الله صلى الله قاعدة قالت, قالت نعم بعدما حطمه الناس وهذا في النافلة وهذا في النافلة وأما في الفريضة فإنه لا يجوز إذا كان الإنسان قادرا على القيام وسوف نذكر ان شاء الله في صلاة أهل الأعذار طريقة المريض كيف يصلي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن المسائل أيضا أن الفاتحة, الفاتحة وهي ركن في حق الإمام و في الركن في حق الإمام والمنفرد لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا هو مذهب جماهير أهل العلم هذا هو مذهب جماهر العلم في كل ركعة كما هو مذهب مالك والشافع وأحمد وذهب ما أبو حنيفة إلى أنه يصلي يقرأ فيها مرتين وفي رواية عنه أنه مرة والراجح والله علم أنه يقرأها في كل ركعة وقد مرت معنا في صلاة في صفة صلاة النبي وقلنا لأن الركعة تسمى صلاة لأن صلاة الوثن تسمى صلاة فقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دل على أن تقرأ في كل بكل ركعة هذا في حق الإمام والمنفلد وأما في حق المأموم فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا طويل وألفوا في ذلك كتبا تقول بعدم الوجوب وكتبا تقول بالوجوب والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب هو مذهب أحمد في رواية وهو مذهب الشافعي وهو اختيار البخاري رحمه الله أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبه تسقط مع العجز وعدم الإمكان وأما قولنا واجبة لما روى زيد بن واقد عن, عن, بن واقد عن محمود عن مكحول عن محمود بن لبيد عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم نقل بوجوب ذلك لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا فصلى فجاء أبو بكرة صلى خلف الصف فركع ثم مشى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد وجه الدلاله ان ابا بكر لم ان ابا بكر لم يقرا الفاتح وعده النبي صلى الله عليه وسلم ركعه وعده النبي صلى الله عليه وسلم ركعه فدل ذلك على انها كانت ركن لو كانت ركنا لما ولهذا نقل غير واحد من أهل الإجماع على أن من جاء والإمام رأى كأنه إن ركع فقد أدرك تلك الركع فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم الفاتحة واجبة تسقط مع العجز وعدم الإمكان ومعنى عدم الإمكان مثل هذا ومعنى العجز, العجز أنه بحيث لا يقرأ إلا بأن يرفع صوته ويؤذي من بجانبه فهذا لأ نقول له لا ترفع صوتك ولو لم تقرأ لأن رفع الصوت الذي يؤذي المصلين منهي عنه لما جاء عند الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم على بعض في القراءة فدل ذلك على أن المأموم لا ينبغي له أن يرفع صوته بحيث يؤذي المصلين فإن كثيرا من المصلين أيها الأخوة والأخوات إذا أراد أن يقرأ الفاتحة فإنه يرفع صوته ويؤذي من بجانبه ولهذا تجده يرفع صوته ولهذا يشكل هذا على المصلين ولهذا إذا قرأ الإمام فإنه ان استطاع أن يقرأ بينه وبين نفسه وإلا فإن الصلاة أي صلاة قراءة الفاتحة تسقط في حقه لأن غاية ما يقال في ذلك أنها واجبة والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان وأنا قلت أيها الأخوة أن الإنسان إذا جاء ولمم راكع أنه يكون قد أدرك الركعة وهذا قول إجماع من أهل العلم نعم نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كما ذكر ذلك أبو الرجب في فتح الباري وخالف في ذلك البخاري وابن خزيمة فرأى, فرأى أن ذلك لا يعد إدراكا للركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة و قد رد أبن رجب في هذا ردا قوية وقال ان هذا مخالف للإجماع كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وكذلك أبن رجب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين من المسال أيضا الركوع فإن الركوع ايضا ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ثم اركع حتى تطمئن راكعا والمسألة الأخرى من من الاركان الطمئنينه فان الانسان يجب عليه أن يطمئن في صلاته يجب عليه ان يطمئن في صلاته ومقدار الطمئنينه أن يعود كل فقار إلى مكانه وأن يبقى, وان يبقى مقدار ما يقول سبحان ربي الاعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع هذا هو الواجب ومقدار ربنا ولك الحمد في القيام بعد الرفع من الركون هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الاعتدال أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة خلافا لبعض الحنيفية والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ومن أركان أيضا الاعتدال من الركوع فإن عامة أهل العلم يقولون إذا ركع ورفع من الركوع يجب عليه أن يعتدل او في رواية حتى يطمئن قائما ولا يجوز للإنسان أن يخل بهذا الركن ومع الأسف الشديد أيها الأخوة والأخوات فإن بعض المصلين هداهم الله إذا كان راكعا فأراد أن يرفع فإنه يرفع إنحناءا أن يسير ثم يهوي وهذا تبطل صلاته وهذا يستق عليه قول حذيفة رضي الله عنك كما عند البخاري منذ كم وأنت تصلي على هذا قال منذ كذا وكذا قال أنك لم تصلي ولو ميت ميت على غير سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلهذا ينبغي للإنسان أن يسأل أهل العلم ويسأل أهل الخبرة ولا يعتمد على صلاة اعتاد على آبائه وأجداده أن يفعلوها وربما تكون باطلة لعل في هذا كفايه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى حلقه جديدة ان شاء الله ندخل في اكمال بعض الأركان التي كنا قد توقفنا عندها وهي السجود اسال الله يرزقنا واياكم الفقه في الدين وان يختم لنا بالحسنى وزياده صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته